سئمت القيود كبلتني ذنوب ومللت الخطوب انت رب رحيم مداني بهداك وارعاني في حماك أقبالا توباتي وغسلا حوباتي أنت رب رحيم إنني قد أتيت تائبا ومغي إنني قد أتيت تائبا فحملت الهدى صديقا في المدى أنت رب الرحيم يا إله الورى تهت فوق الثرى أعطيني نصرة أنت راب راحي دمعة سقتها توبة قلتها دمعة سقتها توبة قلتها سجد نا طقات الشفاء